الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه واتبعه هداه وبعد نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب الحج من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك وحيث تكلمنا في الدرس السابق عن ركن الإحرام فنتكلم إن شاء الله تعالى لتتمة هذا الدرس حول النية في الإحرام ومكانتها وحول أنواع النسك التي يحرم بها الإنشاء أما عن النية فنحن نعلم أبناءنا الطلاب أن النية أصل في كل العبادات على النحو المتقدم في الصلاة وفي الصيام وفي الطهارة ونحو ذلك والنية لها دورها الكبير فبها تتميز العادة عن العبادة وبها تتميز رتبة العبادة بعضها عن بعض ولذلك كانت النية كما أشار الإمام الشافعي رحمه الله أصل أو تدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه والدليل على النية تقدم ذكره في الطهارة تفصيلا وأشهر ذلك قول الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة وبعد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أحاديث البخاري رحمة الله عليه إنما الأعمال بالنية المصنف يتكلم عن النية في الإحرام فيقول وإنما ينعقد بالنية والضمير هنا ضمير الغائب هنا يعود على الإحرام وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلق به بين أو أبهمه وصرفه لحج والقياس لقران وإن نفي فقران ونوى الحج وبرئ منه فقط كشكه أفرد أو تمتع ولغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ورفضه وفيك إحرام زيد تردد أولا النية لابد بد من نية فلا يناقد الإحرام إلا بها حتى لو إن الإنسان خالف في اللفظ أو أخطأ في اللفظ فلا عبرة بتلك المخالفة ولا عبرة بهذا الحطأ لماذا؟ لأن العبرة بنية القلب لأن النية عمل قلبي وليس عمل لساني ولو تلفظ الإنسان بنية فلا بأس ولكن المخالفة أو الخطأ في النية لا يترتب عليها دم ولا شيء يعني إنسان نوى الحج بالإفراد فغلط بالقراء أو بالمتعة لا يضره ذلك والعبرة بمن طوى عليه قلبه لا بما سبق به لسانه ولو أراد العمرة أو القران فلفظ بالحج فقط فالمعتبر ما نواه في قلبه وهو العمرة أو القران وحينئذ يترتب على ذلك مقتضاه يعني يترتب المقتضى على ما نواه في قلبه يعني أقد الإحرام بالنية حتى ولو كان المرأة أثناء نيته أثناء نيته يجامل ولكن يقع الإحرام في نفسه فاسدا يقع الإحرام نفسه فاسدا ويجب على المرء أن يتم ما أحرم به ويقضي ويهدي وهنا شوفها يريدها بعض الفقهاء أو يحكيها بعض الفقهاء وهي ما الفرق بين هذا وبين الصوم فأنهم جعلوا النزع يعني نزع المجانع فرجاه من زوجته عند طروء الفجر غير مضر بالصوم يعني هو هنا يحرم وهو يجامع الإحرام يصح ولكن يعني النية صح ولكن يفسد الإحرام ويلزمه الهدي والقضاء طبعا في نفس الوقت الصائم إذا جامع وسنع أذان الفجر فنزع لم يفسد صومه بذلك ولم يجبه القضاء عند الطروع الفجر النزع غير مدر بالصوب الإمام الخراجي يقول أنه لما كان يمكنه النزع والإحرام بعده لم يعتفر له الإحرام معه بخلاف الصوب يعني كان يمكنه أن ينزع ويحرم بعد النزع. لكن هو يتعقل ونوى وهو أثناء الجماع. ولا يقال فعل الوطء له فيه اغتيار لأن نقول الأصل بقاء الليل بالنسبة للصيام فجوز له ذلك ثم أنه يمكن الجماع مع قول بأن يجامعه وهو يلبي أو مع فعل بأن يجامعه وهو على دبته وهو متوجهة وهو أيضا يلبي هذه يعني غريبة على الأذهان إن إنسان يعقد نية الإحرام هو يجامع وهو يعلم انه سيترتب عليه الافساد لكنه ممكن يعني ينوي في نفسه الحج عمتا يعني يقول هو ينوي الحج لكن لا ينوي الاحرام ينوي الحج باعتباره ثريضا على جهة الاجمال لكن لا ينوي ركن الاحرام نفسه يعني عقد الاحرام بالنية مع الاقتران بالتلبية والتهليل ونحو ذلك يعني فلا بد لذلك القول او الفعل أن يكون متعلقين بالإحرام من هو التلبية والتهليل ونواقب الإحرام بالنية أيضا إذا اقترنت بالفعل مثل التوجه نحو القبلة والتقليد والإشعار الإبل ونحو ذات لو أحرم المرء مطلقا بدون تعيين الإحرام هنا صحيح ويخير بعد ذلك في التعيين مع استحباب أن يصرفه للحج لأن الطواف اللي وقع منه يصرف لطواف القدوم وهو طواف واجب فلا يكفي عن طواف العمرة الذي هو طواف فرد يعني هو أحرم بإطلاق الإحرام صحيح في حد ذاته ويصرف للحج أكثر من أن يصرف للعمرة خاصة إذا كان طاف، طواف القدوم لأن طواف القدوم هنا غير الطواف اللي هو الفرد بالنسبة للعمرة والقياس أن يصرف هذا هذه النية للقرام لأنه أحوط لأنه كده يشتمل على من الشكاين. فلذلك كان هو الأولى بالمبهم أن يأتي بالقران لأنه لا يبرأ منه إلا إذا أتى بقران لكن لو بين المحرم ما أحرم به من حج أو قران أو عمره فيلزمه الجري على نية هذه طب لو إن المر أحرم ونسي ما عينه وهو حج أو عمره أو نسيهما معا فيعمل للقران يعني يحج قارنا لماذا لأنه أجمع للاثنين ويلزمه الهدي ويلزمه تجديد النية وجوبا للحج لماذا ألزمناه بذلك؟ قالوا لأنه إن كان نواه أولاً فيكون هذا تأكيد له وإن كان نوا العمره فقد أردف الحج عليها فيكون قارناً ولكن يبرأ من الحج فقط لا من العمره. فيأتي بها لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بإفراد وإن كان نوا القران لم يضره أيضاً تجديد نية الحج على كل حال هو قارن يعني يعمل عمل القارن ويلزمه الهدي ومعنى الإبراء هنا أن الإنسان لما برئ من الحج فقط لما من العمرة عليه أن يأتي بها بعد أن ينتهي من أعمال الحج إبراء للذمة والإتيان لماذا؟ لإحتمالية أن يكون المرء قد أحرم بنية حج وعمرة معه وإذا دخل المرء في الاثنين وجب عليه إتمام إعمالا لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وذمة الإنسان لا تبرأ إلا إذا أتى بحج كامل ثم بعمرة كامل إذا شك المرء بعد الإحرام هل كان الإحرام بإفراط أو بتمتع بأن أحرم بالعمرة أصلاً وهو يريد الحج في أشهر الحج عليه صرف تلك النية إلى الحج فقط ويعمل عمل القراء ويبرأ من الحج وبعد أن ينتهي هذا المرء من أعمال الحج يأتي بعمرة لاحتمال أن تكون نيته كانت للحج ويلغي, ويلغي المرء ما فعله من العمرة تكون العمرة باطلة لأن العمر لا ترتدف على الحج لضعفها وقوته ولا ترتدف على مثلها ولا يرتدف الحج على مثله فمن ارتدف حجا على حج فإن الحج الثاني لا يغي لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لأن المقصود من الثاني حصل بالأول لكن ارتدف الحج على العمر يصح نظرا لقوة الحج وضعف العمر ولأنه يحصل منه ما لا يحصل منها يعني هو الارداف يتأتى بإرداف القوي على الضعيف وليس على العكس لو الإنسان رفض الإحرام بالحج وعمرة هذا الرفض ناغي ولا عبرة به حتى لو حصل أثناء الحج أو أثناء العمرة والمراد هنا بالرفض نحن عندنا هنا نوعين من الرفض رفض كامل ورفض مجزة الرفض الكامل هو رفض الحج من أصله الرفض الحج من أصله لا يؤثر كما لو رفض الإنسان الصلاة من حتى بعد أن شرع بعد أن, بعد أن قضاه لكن لو رفض فعل من أفعال حد كالطوف والسعي فهذا الرفض مؤثر ولا اعتباره بالنسبة لهذا الفعل وعليه أن يأتي به غير رافض له لو أحرم الشخص بإطلاق ما أحرم به فلان يعني رأى زيدا دنيوح يحرمه زي فقال أحرمت بما أحرم به زيد وهو لم يعلم بما أحرم به زيد في هذه الحالة يجوز له ابتد. ذلك على سبيل الابتداء يعني يجوز أن يبتدئ ذلك ويصحح إحرام ذلك الشخص أو لا يجوز له ولا يصح لعدم الجزم بالنية في تردد في ماذا في هذه المسألة رأي يقول إن الإحرام يصح وعلى القول بالصحة ينظر ما أحرم به زيد هذا فإن أحرم بتمتع كان يحرمك بتمتع وإن أحرم بإفراد كان يحرمك بإفراد وهكذا والرأي الآخر أنه لا يصح لكن ثبت في حديث سيدنا علي كرم الله وجهه أنا وأحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فعن أنث بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت وجاد محمد بن بكر عن ابن جريش قال, قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل بين النبي قال فهدي وانكث حراما كما أنت وعشان كذا اللي قالوا بالزواج بالجواز استدلوا بهذا الحديث واللي قالوا بعدم الزواج لهم أن يقولوا أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس كغيره يعني النبي في هذا ليس كغيره يعني كنا سيدنا عليهم بما أحرم به النبي هذه خصوصية هذا كلام, من كلام منعين لكن كلام المجوزين قالوا الأصل عدم الخصوصية ومسألة الخصوصية الاصل فيها ابنائنا الطلاب انها لابد ان يقوم عليها دليل يعني الاصل في الخصوصية لابد ان يقوم عليها دليل تكلم المصنف بعد ذلك عن انواع النسك انواع النسك ان الانسان يحرم بحج فقط او بحج وعمرة او بحج ثم عمرة وهكذا التلات انواع المشهورة ألي الافراد والقران والتمدد. أنا مصنف رحمه الله ونديه افراد ثم قران لأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندارج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد سعي وحرم الحلق وأهدا لتأخيره ولو فعله. ثم تمتع بأن يحج بعدها وينبقران النوع الأول من أنواع الحج الإفراد هو أن ينوي المرء الحج وحده يليه النوع الثاني القران ويلي النوع الثالث التمتع القران أن ينوي الحج والعمرة معا أو يدخل الحج قبل التواف بحيث تندرج العمرة في الحج التمتع يفرض العمرة أولا ثم الحج والمصنف يركبها على هذه الدرجة من الأفضلية إفراد ثم اغفران ثم تمتع مع ملاحظة أن الكل صحيح ومجزي والمرء مخير بين فعل هذا أو فعل ذا والدليل على جواز الثلاثة والتخيير حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة يبقى الحديث دل على أن الأنساكت ثلاثة جائزة وكل واحد من الصحابة اختار منها واحد والنبي عليه الصلاة والسلام اختار منها واحد وهو الإفراد على رأيه الأكثرية لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل الأفضل وكان حريصا على فعل الأفضل، ولذلك الإمام الخروش رحمه الله يقول إن الإفراد أفضل من القران من رغٍ أنه يسقط به عنه الطلب بالنسيكين والإفراد يسقط به الطلب بالحد فقط لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضي. فإذا خلاف واس في أي هذه الثلاث أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع كانت بأي هذه الثلاثة في كلام واسع للعلماء. في هذه المسألة الأكثر في المذهب على أن النبي حج حجا مفردا لا قارنا ولا متمتع واللي يروى عن النبي أن حج متمتع أو قارن إنما هو محكي عن أن أمر أصحابه بذلك والخلاف في هذه المسألة ليس هنا محله لكن القاضي عياض ينقل كلام طيب في هذا المقام نريده بنفسه نقاله عنه الشوكاني في نيل الأفطار يقول وبهذا تجتمع الأدلة فالحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج قال أما إفراد إحرامه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا وأما روايات من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله ولولا أن معي لأحللت لا فهديث سيدنا علي المتقدم وصح أنه لم يتحلل وأما رواية من روى القرآن فهي إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء على الوادي قال ابن حجر وهذا الجمع هو المعتمد وقد سبق إليه قديما ابن المنذر وبيانه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا ومهدع المحب الطبري تمهيدا بارغا يطول ذكره انتهى كلام الإمام الشوكاني في نيل الأوطار النوع الثاني أبناء للطلاب هو القرآن وهو يلي وهو هو الإفراد وهو يلي القرآن في الأفضلية ومصنف فسر القران على نوعين على صورتين الصورة الأولى إن المر يحرم بالعمرة والحجمان مقدما العمرة على الحج في النية أولاً هذه صورة الصورة الثانية أن يردف الحج على العمرة بمعنى إنه هو يحرم بالعمرة أولاً وبعد أن يحرم بها يردف الحج عليها بعد الإحرام بها وقبل طوافها أو يردفه بها في أثناء طوافها قبل تمامه والصرطين أشر لهم المصنف بقول بأن يحرم بهما وقدمها للصورة الأولى أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرجه الإمام الحطاب يشير في مواهب الجديد إلا أن الاستدلال على أفضلية, على أفضلية القران عسيها من السنة وإنما الاستدلال عليه من الناقول إن المتمتع قد ترخص بالخروج من الاحرام فالقارب في عمله كالمفرد والمفرد أفضل فما قارب فعله كان أفضل بعده أيضا فإن المتمتع يتحلل بمدة فتعطل تلك المدة من العبادة أو تعطل تلك المدة من العبادة وهذا مستفاد من كلام الإمام مالك لكن في حديث واردة عن الصحابة على إن القران من السنة في حديث سعيد بن مسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما بعشفان فكان عثمان ينهى عن المتعة يعني التمتع في الحج أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا وفي حديث الصبي بن معبد قال كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني سلمان بن ربيع وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا بالقادسية فقال لهذا أضل من بعيره يعني عاب عليه ذلك قال فكأنما حمل علي جبلا بكلمتهما فقدمت على عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلا مهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة النبي محمد هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسألة اردف الحج على العمرة احنا سبق لنا القول بأن العمرة ضعيفة والحج قوي وبالتالي نردف القوية على الضعيف يتعلق بها الأحكام التالية أولا من أرده العمرة بالحج بعد طواف العمرة فيكون الإرده صحيحا إن صحت العمرة لكن لو فشلت لا يصح الإرده عليها يعني لا يصح الإرده على العمرة إلا إذا كانت صحيحة لو كانت فاشلة لا يتأثر الإرده على القارن أيضا أن يكمل الطواف الذي أرده الحج فيه وجوبا ويصلي ركعتين ولا يسعى لعمرة بعد هذا الطواف لماذا قال لأن السعي يجب فيه أن يكون بعد طواف واجب وهذا الطواف الذي فعله ليس طوافا واجبا يعني سعي العمرة لابد أن يكون بعد طواف واجب وكذلك سعي الحج والطواف الذي طاف الأول طواف ليس واجبا لأنه قد سقط عنه طواف القدوم وصار طواف المتقدم طواف طوّع لأنه صار كمن أنشأ الحجه بمكة أعمال العمرة تندرك في الحج فيسعى بطوافي وسعيه وحلاقي عما وافق ذلك منها من أعمال العمرة والدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في الحج ونقططف منه هذا الجزء الطويل قالت السيدة عائشة رضي الله عنها مبينة إن أعمال العمرة تدرك في الحج خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفة والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانطشتي وأهلي بالحج ودعي العمرة قال: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر اللي وأخيها رضي الله عنه وارضاه إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفة والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا هذا من رواية الإمام البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهم من الأحكام كذلك المتعلقة بالإرداف أنه يقرأ للمرء الإرداف بعد الفراغ من الطواف العمرة وقبل ركوع ركعتي الطواف ولكن لو وقع فإنه يصحل يعني وقوعه صحيح لكنه في البداية مقروف لكن لا يصح الإرداف مطلقا بعد الانتهاء من الطواف والركعة تلك. يصح الإحرام بالحج بعد السعي العمرة قبل الحلق يعني قبل الحلق العمرة ثم إن أتم قبل أشهر الحج يكون مفردا وإن فعل بعض أركانها في وقته يكون متمكعا ولكن لا يجوز الإقدام عليه لأنه يستلزم تأخير حلق العمرة أو يستلزم سقوطه. كذلك من الأحكام المتعلقة بالإرداف أنه يحرم على من أحرم بالعمرة من أحرم بالحج بعد سعي العمرة يحرم عليه الحلق للعمرة إلا بعد الفراغ من الحج لأنه حينئذ محرم بالحج فلا يحلق إلا بعد أن يفرغ منه ويلذمه حينئذ الهج وفي ذلك يشير المصنب بقوله وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله قول المصنف ولو فعله مبالغة في أنه يلزم هج إذا فعله من غير تأخير وعليه حيث فعله هج ولا يسقط فعله هدي التأخير وعليه الفدية أيضا النوع الثالث التبتع هو أن يحج المرء من عينه بعد إيقاع ركن أو بعضه في أشهر الحج أو بصورة أوضح أن يأتي الشخص الميقات في أخر بنية عمره هو يريد الحق وذلك في أشهر الحج ثم إذا وصل إلى العمرة إذا وصل إلى مكة تحلل حتى إذا حان وقت الإحرام بالحج أحرم من مكة لا فرق بين أن يحرم بعد العمرة بحج فقط أو بقران ويصير متمتعا في هذه الحالة وقارنا ويلزمه دمان في هذه الحالة دم للتمتع وآخر للقران ولماذا سمي المتمتع متمتع؟ قالوا سمي المتمتع متمتع لأنه أسقط أحد السفرين يعني بدلا ما كانها يسافر سفر العمره وسفر للحج اكتفى بسفر واحد وقيل إن سمي متمتعا لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب وغير ذلك شروط وجوب دم التمتع والقران أشار لها المصنف على النحي التالي هي شروط بعضها عام في الابنين وبعضها خاص بالقران وبعضها خاص بالتمتع قال المصنف رحمه الله وشرط دمهما يعني دم التمتع والقرام وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لنقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة ونذب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويل وحج من عامه هذه شروط خاصة بالتمتع وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالفجاز لا أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد تردد ولم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزاء قبله في شروط مشتركة ما بين دم التمتع والقرام وفي شروط خاصة بالتمتع وحده الشروط العامة اللي المشترك بين الاثنين الشرط الأول بالنسبة لوجود دم التمتع بالقرآن الشرط عدم الإقامة المتمتع أو القارن بمكة يعني لا يقيم بمكة ولا يقيم بذي طوأ وقت فعلهما يعني وقت الإحرام بهما و... ومرد وقت الإحرام بالعمرة فيهما فإذا أقام المرء بمكة أو ما كان في حكم مكة وقت الإحرام بهما فلا دم عليه وإن كان غير مقيم وقت الإحرام بهما أو بأحدهما فعليه دم يعني يجب الدم إذا أقام بهما لا يجب إذا أقام بغيرهما يعني يجب الدم إذا أقام بغيرهما وإن أقام بهما فلا دم عليه ويرأي أنه لا دم على المقيم بمكة حتى لو كانت أقامته إن عن وطنه بمكة اي رفض وطنه وسكنها بنية عدم الانتقار قالوا لان المنقطع لها يعتبر من اهلها وكذلك لا دم على المرء اذا اعتمر وكان متوطنا بمكة وخرج منها لحاجة غزو او تجارة ونيته ان يرجع فهذا لا يلزمه دم اذا رجع بعمرة في اشهر الحج ثم حج او احرم بهما معا قارما المنقطع بغير مكة او القادم الى هاي والاقامة اللي هو المكي أو من استوطنها إذا انقطع بغيرها ورفض شكناها حكمه حكم من تقدم، حكمه حكم من قدمه من غير أهلها يلزمه دم التمتع والقرار فبتا جاءها بعمرة في خلال أشهر الحج مريدا الحج عليه دم التمتع ولو كان في الأصل من أهلها لأنه بهذا الرفض صار من أهل الآفاق ويلحق به أيضا من قدم بالعمرة في أشهر الحج ناويا الاستيطانة بمكة والحج فهذا يلزمه الدم يعني دم التمتع لأنه ليس من حاضري المسجد الحرام. هذا الأشخاص أو هذه الأحكام الأصل في فيها أو في وجوب الهدي فيها وعدم وجوده على فئة أو وجوا على بعض وعدم وجوده على بعض الآخر قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد ففيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلهم حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الشخص لو لولو أهلين أهل بمكة وأهل بغير مكة يعني له بيتان زوجتان مثلا أو بيتان أو أسرتان أسرة في مكة وأسرة في غير مكة كالمدينة مثلا هذا إذا جاء إلى مكة واعتبر في أشهر الحج ثم أراد أن يحج لا يلزمه له التمتل ولكن يندب له الهدي ولكن قالوا هل هذا على سبيل الإطلاق أم له قيود في تأولين في المجال بعض علماء المذهب يذهبون إلى أن هذا مطلق يعني مطلق سواء كانت مدة إقامته بمكة أكثر أو بالمدينة أو بغيرها من البلد أكثر بعض العلماء ذهبوا إلى التقييد بإذا كانت الإقامة في مكة أكثر فلا يلزمه شيء لكن إذا كانت إقامته خارج مكة أكثر فعليه دم التمتع المعتمد في المذهب هو التأويل الأول اللي هو أن تقون إقامته بمكة أكثر من شروط دم التمتع أيضا الشرط الثاني التمتع والقران أن يحج المرء من عامه فيهما أي أن محل وجوب دم التمتع هو ما إذا حج الشخص من عامه بمعنى أنه جاء لمكة في أشهر الحج وأدى عمرة وبقي جائسا فيها لم يحج من تلك السنة وحج في السنة القادمة فهذا لا يلزمه دم لأن شرط وجوب الدم أن يجمع الشخص بين العمرة والحج في عام واحد يعني عشان نوجب عليه الدم يكون الاثنين وقعوا في عام واحد الحج والعمرة لكن لو بقي للعام القادم وأكمل فلا يلزمه دم آذان الشرطان يشترك فيهما التمتع والقرام لكن المتمتع يختص بشروط أخرى إضافة إلى ما تقدم منها أن لا يعود إلى بلده أو نثل بلده في البعد بعد التحلل من عمرته بمكة لا بالنسبة المتمتع فلو عاد إلى بلده أو إلى نثلها بعد في النسافة بعد أن تحلل من العمرت بمكة ودخلها محرما بحج في ذلك العام فلا يلزمه دم التمتع ولماذا لم يلزمه بدم التمتع قالوا لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين لأنه شافر السفريتهم سفرية في الأول سفرية في مرة تانية بخلاف ما لو رجع لأقل من بلده فيلزمه الدم في نائز لأن رجوعه لما ذكر كالعدم وبخلاف ما لو أحرق بالحج قبل عوده لبلده أو مثله ثم عاد فعليه الدم لأن هذا السفر في تلك الحالة لم يكن للحج من شروطه كذلك أن يفعل الشخص بعض أركان العمرة في وقت الحج وقت الحج يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان فمن فعل ركنا من أركان العمرة فيما بعد هذا الوقت أي بعد وقت غروب الشمس آخر يوم من رمضان فيعتبر متمتعا لكن لو حل من عمرته أو أنهى عمرته قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان ثم حج من عينه ذلك فلا يكون متمتعا يعني هو ما يكونش متمتع إذا فعل بعض أركان العمرة قبل الحج لكن لو فعلها بعد ما دخل وقت الحج بغروب شمس آخر يوم رمضان وبدأ شوال ففي هذه الحالة يسمى متمتع. فلو حل من عمرته قبل غروب شمس آخر يوم رمضان وحج من نفس هذا العام لا يكون متمتعا ولا يلزمه هدي ولماذا لم يلزمه فقهاء المذهب بالهدي أعزائنا الطلاب قالوا أنه لم يفعل بعض الكلمة في أشهر الحج وهذا شرط في وزوب دم التمتع على ما هو معلوم حتى لو حلق في شوال حلقه في شوال لا يوجب شيئا لأن الحلق ليس من أركان العمرة العبرة بأنه يحدث أو يفعل أركان العمرة في أشهر الحج الحلق ليس من أركانها وبالتالي ما نقدرش نقول له أن أنت فعلت شيء من العمرة في خلال أيام أو أشهر الحج من الشروط المتعلقة بالمتمتع شرط وقع فيه التردد وهو هل يشترط في وجوب دم التمتع كون الحج والعمرة عن رجل واحد او لا يفترط كونهما عن رجل واحد عن رجل واحد بان كان معتمل عن نفسه حاجا عنها فلو كان عن اثنين لا يلزمه دم او لا يفترط كونهما عن واحد بان حج عن نفسه واعتمر عن غيره او اعتمر عن نفسه وحج عن غيره في خلاف في وقع تردد في المسهد في هذا الامر هنا سؤال متى يجب دم التمتع دم التمتع المصنف رحمه الله يقول عنه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالفجاز لا أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي كلامه مسألتان المسألة الأولى أن دم التمتع يجب إحرام المرء للحج حيث لا يتحقق التمتع إلا بالإحرام للحج لا قبله الثاني أن المرء لو قدم هذه على التمتع أجزاء ذلك عنها عنه, عنه أي أجزاء جعل له هديا وهو التقليد والإشعار قبل الإحرام بالحج فالمرء لو قدمه قبل إحرامه بالحج بالتقليد والإشعار فهو مجزئ عنه وده مراد كلام مصنف في المسألة الثانية وليس المراد ما قد يتبادر إلى الذهن من إجزاء نحر دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهر اللفظ حيث لن يقب به أحد والإمام الحطاب رحمه الله أشبع هذه المسألة تحليلا وبحثا وقال إن هذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس تبسكا ببغر كلام مصنف وذلك حرام لا يحل خصوصا مع الوقوف على نصوص العلماء المخالفة لذلك فتأمله منصفا وإذا علم ذلك تعين حمل كلام المصنف على أن المراد وأجزأ تقليده وإشعاره قبل الإحرام بحج كما تقدم بيانه في المسألة الأولى يعني هي مسألة انه هو يقدم دم التمتع متى يجب دم التمتع المصنف يريد الامام الحطاب يقول انه يتعين حمل كلام المصنف على انه مراد يجزي التقليد والاشعار قبل الاحرام بالحش مش يجزي انه هو يذبحه لا المجزئ هو التقليد والاشعار بهذا ابناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا القدر من الكلام عن أنواع النسك وعما يتعلق بهذه الأنواع من أحكام وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته